ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحيل نتا إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياته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 أَعْجَمِيٌّ ٱلَّذِينَ قَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ آذَانٌ وَقُلْ والذين لا يؤمنون في أذهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب تخطي فتي ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم